أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِندِكَ بَيَتَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبِيتُ نَفَعَ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا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 ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منه لعلمه الذين يستنبطونه منه ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا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 يكون له نصيب منها وما يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا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 وَلَا يجمعنكم الى يوم القيامه الله لا اله الا هو لا يجمعنكم الى يوم القيامه لا ريب فيه ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا